عقيدة أهل السنة والجماعة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها اخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسمعتها كلها فألفيتها مجتملة على بيان عقيدة أهل السمة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهدات المهتدين الداعين إلى الله على بصيره إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجه على العباد أجمعين بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة, وعبادة وخلقا وأدبا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موفقا لمرضاته نافعا لإباده عقيدتنا عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته قال تعالى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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ونؤمن بأن الله له ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ونؤمن بان الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته الا هو ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويؤز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن الأنعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى. كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرا ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعا كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا أو تأبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ونؤمن بأن الله تعالى يحب اولياءه وهم يحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والله يحب الصابرين واقسطوا إن الله يحب المقصطين وأحسنوا والله يحب المحسنين ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لإباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الذين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ونؤمن بان لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ونؤمن بان لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه واجمع اهل السنه على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين والتكيف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن اثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما اثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا أذر في رده أو التردد في قبوله فصل وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراد الله ورسوله ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف ونعلم علم اليقين ان ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله ولينزع عن غيه ومن توهمت التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا فصل ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى فقاموا بإبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن إبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض إباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له ستمائة جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة اعمالا كلفوا بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت ومنهم ملك الجبال الموكل بها ومنهم مالك خازن النار ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم فصل ونؤمن بان الله تعالى انزل على رسله كتبا حجه على العالمين ومحجه للعاملين يعلمونهم بها الحكمه ويزكونهم ونؤمن بان الله تعالى انزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتم لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاه والسلام القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحقه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومه منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وإيسى النمريم وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه اواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لإباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقوله تعالى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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم أثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا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 حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الألم فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاتا بلا نعال عراتا بلا ثياب غرلا بلا ختان كما بدأنا أول خلق نؤيده وعدا علينا إنا كنا فائلين ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه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 ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين إباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم إيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرذه المؤمنون من أمته من شرب منهم لم يضمأ بعد ذلك ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم واهواله أعاننا الله عليها ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ان يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ونؤمن بالجنة والنار فالجنة دار النئيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهما موجودتان الآن ولن تفنيا يا الآبدين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وأثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزائي ونحوهما ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والأحاديث في هذا كثيرة معلومة فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية والا يعارضها بما يشاهد في الدنيا فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان فصل ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وللقدر أربع مراتب المرتبة الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم المرتبة الثانية الكتابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير المرتبة الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن المرتبة الرابعة الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون والله خلقكم وما تعملون ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور الأول قوله تعالى فاتوا حرفكم أنا شئتم وقوله ولو أرادوا الخروج لاعد له عده فأثبت للعبد اتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسولا مبشرين ومغرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض ارادتك ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى ونرى أنه لا حجة للعاصي على مأصيته بقدر الله تعالى لأن العاصي يقدم على المأصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها؟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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ونقول للعاص المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك فإنه لا فرق بينها وبين المعصيه في الجهل بالمقدور قبل صدور الفئل منك ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا افلا نتكل وندأ العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ونقول للعاص المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين ونقول له ايضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا لأنه صادر عن رحمه وحكمة وإنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضى ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا بل هو شر في محله من وجه خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر لكنه خير في محل آخر قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة وهو أيضا خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأمساب فصل هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ومن ثمرات الايمان بالملائكه اولا العلم بعظمه خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم وكتابه اعمالهم وغير ذلك من مصالحهم ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عباده الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمه الله تعالى وإنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل أصر ومكان إلى يوم القيامة ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك ومن ثمرات الإيمان بالرسل اولا العلم برحمه الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده قاموا لله بإبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاب ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاءة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من إقاب ذلك اليوم ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كليهما بقضاء الله وقدره ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محاله ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.